بسم الله إلى كم قسامين قسم الخبر إلى قسمين نعم مفرد وغير مفرد غير المفرد كم تحته أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والجملة الفعلية والجملة الاسمية أحسنت فما المقصود بالمفرد هنا؟ ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة فيدخل تحت هذا على هذا التعريف المثنى والجمع بأنواعه والأسماء الخمسة فهذه كلها مفردة في باب المبتدى والخبر لأن المفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة طيب احسنتم مثال المفرد الخبر المفرد مثال الخبر المفرد زيد القائم أحسنت طيب ومثال الخبر بالجار مجرور أحمد في الدار نعم أحسنت الظرف عندك زيد عندك أحسنت والجملة الفعلية زيد قام أبوه فجملة قام أبوه بعد أن تعربها تقول في محل رفع خبر المبتدى قام فعل ماض وأبوه فاعل مرفوع لامت رفعه الواو والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا طيب هذا الذي أخذناه أنسيه عندك يا أخي الله يقول الحق والله يقول الحق على هذا الله لفظ الجلالة مبتدا الله مبتدا يقول الحق يقول فعل مضالح سنت مرفوع لا ترفع ضم مضالح والحق مفعل به وجملة يقول الحق في محل رفع خبر المبتدا نعم هذا الخبر بالجملة بسم قال رحمه الله الخبر قسماني مفرد وغير مفرد نحو زيد قائم وغير مفرد أربعة أشياء وغير المفرد عندكم صح وغير مفرد وغير مفرد وغير مفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف قد تقدمت الأمثلة على ما ذكر والظرف كذلك أيضا تقدمت أمثلته فيقال الجار مجرور في محل رفع زيد في الدار في الدار جار مجرور في محل رفع خبر أو يقال جار مجرور متعلق محذوف خبر تقديره مستقر أو كائن ومثله الظرف إذا وقع خبرا زيد عندك والركب أسفل منكم هذا أيضا يقال فيه ما سمعته ظرف في محل رفع خبر أو تقول متعلق محذوف خبر تقديره مستقر أو كائن قال والفعل مع فاعله يعني الجملة الفعلية تكون خبرا كما سمعت في ما ذكر من الأمتنى فقولك زيد قام أبوه هذا الخبر بالجملة الفعلية والجملة الفعلية تتركب من فعل وفاعل والفعل مع فاعله هذا يقال لها جملة فعلية لأنها من فعل مع فاعله. قال والمبتدا مع خبره أيضا هذا من باب الإخبار بغير المفرد. وتوقفنا في هذا الموضوع أمسي. فالمبتدأ مع خبره من باب الإخبار بغير المفرد. نحو زيد جاريته ذاهبة. فمن يعرب هذا؟ زيد مبتدا أول. هكذا تقول هنا. إذا وقع الخبر جملة اسمية تقول في المبتدى الأول هذا مبتدى أول زيد المبتدى أول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضم الظاهرة على آخره أحسنته وجاريته مبتدى ثان لا تقول فيه خبر قل مبتدى ثان لأنه هنا مركب من جملة مبتدى وخبر مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على أخره وهو مضاف والها مضاف ذاهبة خبر للمبتدا الثاني، والمبتدا الثاني مع خبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. هكذا يقال في نحو هذا. زيد أبوه قائم عند زيد أبوه قائم. زيد مبتدا أول. مرفوع بالابتداء وعلى امترفعي الضماء الظاهر على آخره أبوه قائم هذه جملة لاحظ أنها جملة وحدها استقلة فتكون في محل بعد ذلك أبوه مبتدثان أحسنت مرفوع على امترفعين لأنهم الأسماء الخمسة أحسنت الضمير نعم طيب قائم سنتة قائم خبر مبتدى الثاني والمبتدى الثاني مع خبره في محل رفع خبر مبتدى الأول عندك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض المؤمنون مبتدى أول أربعة لام ترفعين الواو لأنه جمع ذكر سانم فيما تقدم وهنا مفردة لهذا باب الخضرة جمع ذكر سالم طيب والمؤمنات معطوف على المؤمنون بعضهم أولياء بعض هذا هو الشهد بعضهم أولياء بعض بعضهم مبتدا ثانيا أحسنت بعض مضاف وهم مضافين والميم علامة الجمع أولياء بعض أولياء خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني مع خبره في محل رفع خبر مبتدا الأول قال الرحمون يرحمهم الرحمن ما إعراب هذا واضح تقدم في الجملة الفعلية الرحمون مبتدا يرحمهم فعل مضارع والها مفعول به مقدم الرحمن فاعل وجملة يرحمهم الرحمن خبر المبتدا الراحمون. قال ما معرض محمد أبوه مسافر نفس الإعراب الذي نحن بصدده. من باب الإخبار بالجملة الاسمية محمد مبتدا أول وأبوه مبتدا ثان مرفوعا من رفعين الواو وأب مضاف لها مضافين ومسافر خبر وأبوه مسافر من المبتدا وخبره مبتدا الأول مع خبره أو قص المبتدا الثاني مع خبره خبر المبتدا الأول عند من أولئك مأواهم جهنم أولئك مأواهم جهنم نعم، أولئك مبتدا اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا اسم إشارة مبني على الكسر أولئك والكاف حرف خطاب لا تقول مضاف مضاف إليه اسم الإشارة ما تضاف هذه قاعدة اسم الإشارة ما تضاف فإذا اتصلت به الكاف تقول حرف خطاب نعم أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا والكاف حرف خطاب لا محل لها من الاعراب. بعضهم مبتدا ثان نعم وبعض مضاف وهم مضاف إليه فأولئك مأواهم جهنم لا لا ما هو بعضهم. فأولئك مأواهم مأوا مبتدى ثان أحسنت مأوا مبتدى ثان ومأوا مضاف والها مضاف إليه جهنم مبتدى ثان خبر للمبتدا الثاني أحسنته، وعلامت رفعه خبر مرفوع علامت رفعه ضم ظاهره على آخره، والمبتدا الثاني مع خبره خبر المبتدا الأول هو أولائك أحسنته، عندك أولائك الأغلال في أعناقهم أولئك اسم إشارة أحسنته في محل رفع مبتدا أول. والكاف وانت ذاك لا يتعرف وقلنا نريد عمرا فراد الله خارجه عنده طيب تفضل واصل الذي يعرف أولئك مأواهم جهنم أولئك الأغلال في عناقهم مأواهم جهنم قد عربناها الأغلال في عناقهم نفس نفس ما في شيء أنت أنت واصل مبتدا ثاني أحسنته نعم في عناقهم جار ومجرور في محل رفع خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني مع خبره خبر المبتدا الأول واضح هذا هو بالنسبة لإخبار الجملة الاسمية فإذا حاصل وما تقدم معنا من درسنا أمس وتتميمه اليوم أن الخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ويدخل تحته المثنى والجمع والأسماء الخمسة كلها هذه مفرد في هذا الباب وغير المفرد تحته أربعة أشياء الجار والمجرور زيد في الدار والظرف زيد عندك والسفر اليوم السفر غدا طيب وكذلك أيضا الجملة الفعلية يخبر بها عن المبتدأ تكون في محل زيد قام أبوه تقول قام أبو فاعل ثم تقول الجملة في محل رفع خبر المبتدأ طيب وأيضا الجملة الاسمية زيد أبوه قائم فعند الجملة الاسمية إذا كان الإخبار بالجملة الاسمية تكون يكون عندك مبتدأ أول مبتدأ ثان إذا كان الإخبار بالجملة الاسمية فقط يكون عندك مبتدأ أول مبتدأ ثاني زيد أبوه قائم زيد مبتدا أول وأبوه مبتدا ثان وقائم خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني مع خبره خبر مبتدا أول هذا واضح هكذا يعرب عند الإخبار أو هكذا يكون الإعراب عند الإخبار بالجملة اسمية يكون عندك في الكلام مبتداان مبتدا أول مبتدا ثاني طيب انتهينا من هذا فنأخذ غيره سيأتي معكم إن شاء الله بأوساع من هذا الكلام على ما ذكر، لكن هذا يكفي. قال رحمه الله باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر وهي ثلاثة أشياء عندكم عنوان نوستق المبتدا، لكن في نسخة بس يعني العوامل الداخلة باب العوامل الداخلة ما في نواسخ الابتداء نواسخ المبتدا هذا من من الكاتب اظنه المحقق قال باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر وهي ثلاثة أشياء كان واخواتها وإن واخواتها وظننت أخواتها تقدم معنى المبتدا والخبر وانه وان المبتدا يرفع ما لم يدخل عليه عامل لفظي، وهذا تقدم معكم. المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن عوامل اللفظية، فهناك عوامل لفظية تدخل عن المبتدا فتخرج عن إيش؟ عن الابتداء فلا يكون مبتداً. فذكرها هنا رحمه الله تعالى. هذه مناسبة ذكر هذه العوامل لأنها تنسخ حكم المبتدا والخبر. فقال رحمه الله باب العوامل الداخلة على المبتدى والخبر وهي ثلاثة أشياء بالاستقراء بدليل الاستقراء هذه العوامل الداخلة على المبتدى والخبر ثلاثة أشياء فقط وهي ما ذكرها رحمه الله تعالى ما هو دليل هذا الاستقراء استقرأ النحاء كلام العرب فوجدوا العوامل التي تدخل على المبتدى والخبر ثلاثة أشياء هذه التي ذكرت وهناك توابع لها تعتبر سيتذكّر معكم إن شاء الله بغير هذا الكتاب وهي توابع وليست مستقلة. قال كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت أخواتها فهذه الثلاثة العوامل كان وأخواتها أي نظائرها في العمل وإن وأخواتها أي نظائرها في العمل وظننت أخواتها كذلك فالمقصود المقصود بالأخوات إذا رأيت بكتب النحو أي النظائر في العمل. كان وأخواتها أي نظائرها في العمل إن وأخواتها كذلك ظن وأخواتها كذلك فهذا هو المقصود بالأخوات في النحو وفي كتب النحو أي النظائر في العمل طيب مثال كان كان زيد عالما طيب ومثال إن إن زيدا عالم ومثال ظن ظلنت زيدا عانما وهذه ستأتي إن شاء الله يأتي تفصيلها هذه تسمى بالنواسخ وسميت بالنواسخ لأنها تزيل حكم المبتدا والخبر وتجعل لهما حكما آخر غير الحكم المتقدم قبل الدخول فهذه العوامل التي ذكرها رحمه الله تسمى بالنواسخ تدخل على المبتدى والخبر فتنسخ حكمهما لأن النسخ في اللغة هو بمعنى الإزالة بمعنى الإزالة نسخت الشمس الظلة أي أزالته أي أزالته وهذا المعنى مقود من هذا الذي ذكره نواسخ المبتدى والخبر فهذه تسمى بالنواسخ هذه العوامل التي ذكرها تدخل على المبتدى والخبر وهي ثلاثة أشياء تسمى بالنواسخ ما هو النسخ في اللغة بمعنى الإزالة نسخت الشمس الظل أيش أزالته فإذا لماذا سميت هذه بالنواسخ لأنها تزيل حكم المبتدا والخبر وتجعل لهم حكم آخر غير ذاك المتقدم كان زيد قائما أزالت حكم المبتدا الخبر ما يقال مبتدا ولا يقال في الثاني خبر للمبتدا وإنما يقال في الأول فكان اسم لها والثاني يسمى إيش خبرها على ما سيأتي معكم إن شاء الله كذلك أيضا في إن إن زيدا قائم كان قبل الدخول زيدا قائم فلما دخلت إن زالت إيش الحكم هذا الذي كان لهما قبل دخولها فصار الكلام كما ترى إن زيدا قائم كذلك ظن زيدا قائم إذا أدخلت عليه ظن أحد أخواته قلت ظننت زيدا قائما وهذه النواسخ الثلاث التي ذكرها رحمه الله تختلف في عملها وسأتي بأن ذلك لكن لا بأس أن يذكر إجمالا هذه النواسخ تختلف في عملها فمنها ما يرفع المبتدى وينصب الخبر وهي كان وأخواتها ومنها ما ينصب المبتدى ويرفع الخبر عكس الأول منها ما ينصب المبتدى ويرفع الخبر وهو عكس الأول إن وأخواتها ومنها ما ينصبهما معا أن يدخل على المبتدا والخبر فينصبهما وهو ظن وأخواتها ظننت زيدا عالما فإذا هذه الثلاثة النواسق التي ذكرها في العمل على ما ذكره في العمل على ما ذكر لكم منها ما يرفع المبتدا وينصب الخبر وهو كان وأخواته كان زيد عالماً وكان ربك قديرا وكان الله غفورا رحيما إنه كان توابا فهذا الأول يرفع المبتدا ويسمى اسما له وينصب الخبر ويسمى خبرا له على ما سيأتي والقسم الثاني ينصب المبتدا ويرفع الخبر عكس الأول إن زيدا قائم ويسمى الأول اسما له والثاني يشخ خبرا القسم الثالث يدخل على المبتدأ والخبر فينصبهما معا ويسميان بمفعولين له مفعول أول مفعول ثاني ظننت زيدا قائما فتقول زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني هذا واضح هذا هو أما من حيث الفعلية والحرفية فهذا, فهذا الذي ذكره العوامل داخل عمدت الخمر قسمان من حيث الفعلية والحرفية فمنها ما هو أفعال كان أخواته وظن أخواتها ومنها ما هو حروف إن أخواتها فهي على قسمين النواسخ من حيث الفعلية والحرفية النواسخ من حيث الفعلية والحرفية على قسمين منها ما هي أفعال أو منها ما هو أفعال كان وأخواتها وظن وأخواته هذه أفعال ومنها ما هو حروف هو إن وأخواته هذه حروف إنا وأنا وليتا ولكن ولعلنا إلى آخر ما سيأتي معكم إن شاء الله الكلام عليها فمن حيث العمل على ثلاث أقسام ومن حيث الحرفي والفعلية على قسمين فما هو تقسيم العمل من حيث العمل على ثلاث أقسام هذه النواسخ ومن حيث الإسمية والحرفية على قسمين فما هي الثلاث الأقسام من حيث العمل ما هي الأقسام من حيث العمل نعم منها ما يرفع المبتدى وينصب الخبر وهو أيش هذا القسم كان أخواته أحسنته ومنها ما ينصب المبتدى ويرفع الخبر وهو إن أخواته أحسنت ومنها ما ينصبهما على أنهما مفعولان له وهو ظن وأخواتها هذا التقسيم من حيث العمل ومن حيث الفعلية والحرفية إلى كم قسم إلى قسمين أحسنت منها ما هي أفعال وهي كان وأخواتها وظن أخواتها ومنها ما هي حروف وهي إن أخواتها هذا واضح وسأتي تفصيلها قال رحمه الله فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي الأول يسمى اسم لها والثاني يسمى خبرها. قال فأما كان وأخواتها إش المقصود بالأخوات أي النظائر في العمل هذا يحفظ أي نظائرها في العمل. قال فأما كان وأخواته فإنها ترفع الاسم. وتنصب الخبر وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتأ وما فكأ وما برح وما دام هذا القسم الأول الذي ذكره مجملا فيما تقدم وهو كان ونظائرها في العمل كان وأخواتها فهذا القسم على ما أشرنا إليه قبل عمله على ما ذكر يرفع الاسم وينصب الخبر وإن شئت قلت يرفع المبتدا وينصبه الخبر أيجدد للمبتدا رفعا غير الرفع المتقدم لأن المبتدا قبل هذا الرفع كان مرفوعا بعامل معنويه الابتداء أما بعد الدخول فهو مرفوع بعامل لفظي وهو كان هذا المبتدا الذي يرفع كان يسمى اسما لها والخبر الذي ينصبه يسمى خبرا ليش لكانه هذا واضح طيب هذا النوع الذي هو يرفع المبتدى وينصب الخبر ثلاثة عشر فعلا بالاستقراء بدليل الاستقراء هذا النوع الذي هو يرفع الاسم وينصب الخبر ثلاثة عشر فعلا بإسم أو بدليل الاستقراء وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما فك وما برح وما دام كم عددها ثلاثة عشر كما ترى هذا النوع يسمى بالأفعال الناقصة فإذا قلت كان زيد عالما إذا عربتها تقول كان فعل ماضي ناقص هكذا تقول تسمى هذه الأفعال بالأفعال الناقصة لأن تحتاج إلى اسم وإلى خبر فسميت ناقصة فيحفظها هذا أيضا ويعرف هذا النوع الذي بصدد الكلام عليه يسمى بالأفعال الناقصة لأنه تحتاج اسم وإلى خبر فهي ناقصة فسميت بالناقصة طيب عملها متفق كما ترى ترفع الاسم وتنصب الخبر ومعانيها مختلفة هذه الأفعال الثلاث عشر عملها متفق وهو رفع الاسم ونصب الخبر وأما المعاني معاني هذه الثلاثة أو معاني هذه الأفعال الثلاثة عشر مختلف فكان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي إما مع الاستمرار وكان ربك قديرا وإما مع الانقطاع كان الشيخ شابا كان الشيخ شابا انقطع الشباب ولا منقطع عنه انقطع الشباب عنه فهذا الاول وبدا بكان لانه ام الباب بدا بها رحمه الله تعالى هنا فقال فاما كان واخواتها بدا بها دون اخواتها ما قال اما امسي او امسى اخواتها او اصبح واخواتها لا وانما قال فاما كان واخواتها لماذا بدأ بها لأنها ام ايش الباب تختص بأحكام سائر الكلام عليها في المتممة سائر الكلام عليها إن شاء الله في المتممة فهذه الأفعال الثلاثة عشر متفقة العمل ترفع الاسم وتنصب الخبر ومختلفة المعنى كان ماذا تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي إما مع الاستمرار اتصاف فيما مضى في الأزل ومع الاستمرار مثل وكان ربك قدير هل يقال هنا ماضي منقطع كان الله قدير لألمه قادر هذا كفر بالله سبحانه وتعالى بل هذه الصفة ملازمة له كغيرها من الصفات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى وكان ربك قدير فمن يعرب هذا المثال انت عربت اليوم ننتقل كان فعل ماض ناقص هكذا تقول ما بنع على الفتح لا محل لهم العراب ورب اسم كان مرفوع لا مترفع لأن ترفع الاسم وتنصب الخبر بعد هذا ما يصلح اللحن في كان إذا علمت مثل هذه الاحكام خلاص درب نفسك على الكلام عرفت المبتدى والخبر يرفع كذلك أيضا كان إذا دخلت رفعت الاسم ونصبت الخبر والفاعل عرفت أنه يرفع ونائب الفاعل كذلك أيضا فما بقي إلا الممارسة والتدريب والتمرين على الكلام طيب رب مضاف الكارضي من تصل مبنيه في محل جرب الإضافة وقديرا خبر نعم كان هكذا يقال قديرا خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهرة على آخره واضح الشاهد كان هنا نص رفعت الاسم ونصبت الخبر وأفادت اتصاف الاسم بالخبر فالاسم هنا رب اتصف بالخبر وهو القدرة قديرا معيش في الماضي تصافي الاسم بالخمر في الماضي لكن مع مع الاستمرار فالله قدير في الأزل سبحانه وتعالى وقدير أيضا كذلك في المستقبل هذه الصفة لا تنفك عنه ما زال قديرا جل جلاله طيب وكان الله غفورا رحيما كان فعل الماضح سنت مبني على الفتح وكان الله غفورا رحيما الله اسم رفض جلالة اسم كان أحسنت ورفو علامة رفع ضم الظاهر على أخيرة نعم غفورا رحيمة خبر كان منصوب علامة مصبي فتح الظاهر على أخيرة ورحيما خبر ثاني أحسنت رحيما خبر ثاني خبر بعد خبر هذا جائز طيب أحسن تبارك الله فيك إنه كان توابا أيضا من هذا الباب تفيد تصاف الاسم بالخبر في أيش؟ في الماضي مع الاستمرار أو تفيد تصاف الاسم بالخبر في الماضي مع الانقطاع مثل كان الشيخ شابا كان الشيخ شابا فهذا لشك أنه مع الانقطاع وأمس أيضا تعمل نفس العمل إلا أنها تختلف من حيث المعنى عن غيرها من اخ من ما ذكر من اخوات كان فامسى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء اتصاف الاسم بالخبر في المساء امس زيد مسافرا امس زيد مسافرا ماذا تفيد اتصاف الاسم بالخبر فزيد اتصف بالسفر متى في هذا الوقت وهو المساء أمسى زيد مسافرا أي أن سافر. علمنا من هذا الكلام أنه متى في المساء. هذا معنى قوله اتصاف الاسم بالخبر في المساء. والمساء يبدأ من الزوال إلى الغروب. هذا وقت المساء. من زوال الشمس إلى إيش؟ إلى الغروب. إلى غروب. هذا كله مساء. فلو أتى الشخص بأذكار المساء ما ينكر عليه، لأنه مساء في اللغة. مساء في اللغة. فالمساء يبدأ من زوال الشمس إلى إلى غروبها والشمس معلوف متى تزول بزوالها يدخل وقت الظهر بزوالها يدخل وقت الظهر فهذا الشاهد من هذا يا أخوان أن أمس ماذا تفيد أما العمل عرفنا العمل تقرر عندنا ترفع الاسم وتنصب الخبر كل فعال الباب كذلك لكن ما معناها تخالف غيرها معناها أنها تفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء امس زيد مسافرا ماذا يستفيد هذا المعنى من هذا ما هو معنى هذا الكلام أن زيدا اتصف بالسفر متى في المساء هذا هو فعندما امس فعل ماض مبني على الفتح المقدر لا محل له من الاعراب والفعل لا محل له من الاعراب طيب فعل ماضي وزيد اسمها مرفوع بها بأمسا وعلامة رفعه ضم الظاهر على أخيره مسافرا خبرني أمسا حسنته منصوب وعلامة نصب المتحى الظاهرة على أخيره والشاهد أن أمسا رفعت الاسم ونصبت الخبر وأفادت اتصاف الاسم بالخبر في المساء طيب وأصبح تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح تلك في المساء وهذه في الصباح أصبح تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح والصباح هو من الفجر إلى الزوال يقال له صباح من الفجر إلى الزوال الشمس هذا صباح عندهم أصبح البرد شديدا أصبح البرد شديدا أصبح فعلماذ وابن عن فتح سنة والبرد اسم أصبح مرفوع بها وعلامة رفع ضم الظاهر على آخره شديدا خبر أصبح منصوب بها وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره حسنت والشاهد الشاهد أصبح رفعت الاسم ونصبت الخبر وأفادت اتصاف الاسم بالخبر في الصباح فأصبحوا نادمين أي اتصفوا بالندم تفضل وقت ضم إلهانا سبحانه في <تصفيق> الله وحمده فينا إلهانا الصلاة